بسم الله الرحمن الرحيم حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة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 إِا كَاشِفُ الْعَذاَابِ قَليلَ إكُمْ عَائِدون يَوْمَ نَبطِشُ الْ الزَقُشَةَكُبَر إا مُن تَقِمُون وَلَ قَدَفَةَ إا قَبَلَهُم قَوْمَ فِيعَونَ وَجأَهُمْ رَسُولُ كَريِيم.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 ليقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين أهم خير أَم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين